بسم الله الرحمن الرحيم لا اله في قريش الا فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف